Qəlthə, leh itibəli, qələtli, qəlbər Wəldək ə laqffərivBBəm Qələtli, eətli, qələtli, qələtli, qələtli, qəl kommer səməni, amabet ətləcə saberوبə derin يَا رَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وأما القاسقون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه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 حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدني أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عَارِمُ الْ الغَبِ فَلَا يُظْهِر وَعَلَ غَيبِهِ أَحَدَ إِللاا مَنْ يُغْتَبَ مِ الرَسُول فَإَِّهُ يَسلُكُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَْفِهِ رَصَدَاء